Thank you. Pultul الابناء بهلا والنو نو مرحب اهلا توجهي بوجه القلب بايشئ تقربه إذا له يا من تجري رجائي تروحوا تبرقان باوصافه العظمه واسماءه الحسنه باوصافه العظم واسماءه الحسنه وتمت بحمد الله والركع سجدتي علن ندي سجدن علن ندي سجدن والشأن Di